وَجَعَلناها رُجُوماً للشياطين وَاعْتَذنا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ وَلِلَّذين كَفَروا بِرَبِّهِم عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ إِذَا أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقاً إِذَا أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقاً وَهِيَ تفور فَكَاد تَمَ يَزُ منِنَ الْ الغيظِ كُ بَاءُطَفهَا فَوْج سَألَم خَزَنَتُهاَا كلُل مَا أُلْطَفِيهَا فَوْوج سَألٌَ فَزَنَتُهَا أَلَم يَأتِكُم النَّبير قالُ دَ ل قَدجَ أَم نَبيِيم فَكَلذَبنَا مَا نَزَّلَ اللهَّ مِن شَييد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 قُلْ هو الرَّحْمَنُ آمَنَّا بِهِ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ